يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم لا يحزنك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 اولائك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لقد جاءكم رسول عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا Al-A'ruj Al-Azim.